وهو الذي أشأ جناتا معروشات وغير معروشات والنخلة والزرع مختلفا أكله والنخلة والزرع متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين